يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناد وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ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 برق خوفه وطمعه ويُشِئ السَّحَابَ الثِّقَالُ ويُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمْدِهِ وَالملائكةُ مِنْ خِفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق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 لابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض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 Ulaikah, Lhamsoo al-Hisab, wa maa wahum Jannah, wa bi asal mihad. Afamii yalam an nama azil ilaika min Rabbika al-Haq, kmanhu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 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُوصِيكُمْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللهم يبسو طر ح الزق ل ما يشاء و يقدر و فرحوا بالحياة الدنيا و ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات الرّب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 وَهُمْ يَخْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقوب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض نا